أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير غضب مؤمنه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير وصبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وَمَيَّقُ الْمُؤْمِنُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعْدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وقالوا في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة